Book two Do اثنان اثنان familia العائلة العائلة la ave الجد الجد la avino الجدة. الجدة. لي كيشي هو وهي هو وهي لا الأب الاب الاب لا باترينو الام الام لي كيشي هو وهي هو وهي لفيلو الابن الابن, الابن الابنة, الابنه الابنة لي كايشي هو وهي هو وهي, وهي لفراطو الأخ الأخ الأخ الأخت الأخت لي هاي شي هو, هو وهي هو وهي لأونكلو العم أو الخال العم أو الخال لأونكلينو العمّه او الخاله, العم الخالة لي هو, هو, هو وهي نحن عائله نحن عائله لا فاميليا ني العائلة ليست صغيرة. العائلة ليست صغيرة. La familia العائلة كبيرة. العائلة كبيرة.